الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ في الشروط وذكرنا أن هناك عدة إيرادات على جريانهما في الشروط الإيراد الأول انتفاء المقتضي أو الموضوع عقلا حيث لا يتصور في الشارط تجاوزه عقلا وقد مر الجواب عن هذا الإيراد الإيراد الثاني ما تعرض له الشيخ الاعظم قدس سره في الرسائل وجرى عليه الأعلام من بعده وهو لو سلمنا بأن المقتضي العقلي موجود بمعنى انه يمكن عقلان تجاوز الشرط بلحاظ وجود محل شرعي للشرط فتجاوز محله الشرعي تجاوز له الا انه بحسب عالم الجعل هذا غير موجود فهو وإن كان ممكنا عقلا أن يكون للشرطي محل شرعي يتصور بلحاظه تجاوزه ولكن بحسب عالم الفعليات هذا الأمر ليس متحققا والسر في ذلك أن مقتضى اشتراط المركب الاعتبار بشرطين هنا تعال سيدنا كاشتراط الصلاة مثلا بالاستقبال أو اشتراطها بالطهور أو اشتراطها بالاستقرار ونحو ذلك. إن مقتضى اشتراط المركب بأي شرط انبساط الشرطية على جميع أجزاء المركب فكل جزء جزء من المركب فهو مشروط بهذا الشرط كالاستقبال والطهارة ونحو ذلك ومقتضى انبساط الشرطية على جميع أجزاء المركاب أن ليس له محل مقرر يتصور بلحظه التجاوز فمتى شك في الشرط وهو في المركاب فموضوع قاعدة التجاوز منتفي لأن موضوعها تجاوز المحل الشرعي والمفروض أن المحل الشرعي للشرط جميع أجزاء الصلاة فلا يصدق تجاوزه عند الشك فيه شنو أثناء الصلاة بل الشك دائما شك في المحل وليس بعد تجاوزه فمقتضى هذا الإيراد عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الشروط لا لعدم إمكان التجاوز كما قررنا في الوجه في الإيراد الأول بل لعدم فعليته وتحققه خارجا وقد أجيب عن هذا الايراد بوجوهه الوجه الأول ما ذكره سيدنا الخوي قدس سره في مصباح الاصول جزء ثمانية واربعين من الموسوعة صفحة ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ومحصله في مقدمتين المقدمة الأولى إن محل الشرط بحسب الجعل الشرعي على أنحاء ثلاثة إذ تارة يكون محله متقدما وتارة يكون محله مقارنا وتارة يكون محله متأخرا ومثال المحل المتقدم للشرط اشتراط الظهر في العصر فإنه يشترط في صحة العصري وجود الظهري قبلها فالمحل الشرعي لتحقيق الشرطي متقدم على المشروط ومنه الإقامة بالنسبة للصلاة على بعض المباني حيث بنا بعضهم على أنه يشترط في صحة الصلاة وجود الإقامة قبلها ومثال الشرط المقارن ما هو معروف كشرطية الاستقرار والاستقبال وقصد القرباء وأمثال ذلك ومثال الشرط المتاخر ليس فيه إلا هذا المثال الذي هو محل خلاف بين الفقهاء وهو اشتراط صحة صوم المستحاضة للغسل للعشاءين للليلة الآتية هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية قال ان الشك في الشرط تاره يكون بعد الفراغ من العمال وتاره يكون الشك في الشرط اثناء العمل فان كان الشك في الشرط بعد الفراغ من العمال اي بعد ما فرغ من الصلاه شك في واجديتها لشرطها هل أنها كانت عن طهارة أو استقبال أو قصد قربة أو أو أو بلا غير ذلك فإذا شك في الشرط بعد الفراغ جرت قاعدة الفراغ في جميع أقسام الشروط اي سواء كان المحل الشرعي للشرط متقدما على العمل ام مقارنان فان مقتضى قاعده الفراغ شنو تصحيح المشروط وتاره يكون الشك اثناء العمل كما اذا شك اثناء الصلاه فهنا لا بد ان نفصل بين الشرط المتقدم والشرط المقارن فان كان المحل الشرعي للشرط من قبيل الشرط المتقدم كاشتراط سبق الظهر على العاص واشتراط الاقامه في صحة الصلاة على بعض المباني فحينئذ تجري شنو؟ قاعدة, قاعدة التجاوز لصدق موضوعها حيث إن موضوعها إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فليس شكك بشيء فإذا شك في الطهارة وقد دخل في الصلاة فليس شكه بشيء لأنه خرج من محل الطهارة وهو ما قبل الصلاة إلى غيره وبهذا التقريب يمكن تطبيق هذه الكبرى على محله كلامنا وهو من شك في الوقت وقد تلبس بالصلاة فيقال بما أن المحل الشرعي لتحصيل شرطية الوقت هو ما قبل الصلاة فالشك فيه في الصلاة شك بعد تجاوز المحال فيصدق عليه أنه قد دخل في غيره فليس الشك بشيء وأما إذا كان الشرط مقارنا ففيه تفصيل سأمو مع الكلامنا الآن ففيه تفصيل تعرض له في مصباح الأصول قدس سره الشريف ويلاحظ على ما أفاده قدس سره ما يبتني على ذكر أمرين الامر الاول ان سيدنا قد سيدنا وسيد اساتذتنا و اساتذت اساتذتنا بعد هو هلا مائه سنه قدام هاهاها هاهاها إن سيدنا قدس سرب نفسه ذكار في مصباح الأصول صفحة ثلاثمائة وستة وعشرين وثلاثمائة وسبعة وعشرين ذكر شبهة وأجاب عنها ومحصل هذه الشبهة أنه على مبنى المحقق النائيني قدسى سره أن القاعدتين قاعدة واحدة فمرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة تجاوز اي ان لا تشتغل بالجواخ خليك وياي الحسن سمشي على قدر عقولنا نحن مو في مستواك لكن حملنا شويه لو نص ساعه في, في الدرس فواعده استعوا زين اذا شك فمرجع ليه قاعده الفراغ الى قاعده التجاوز بمعنى أن موضوع القاعدتين الشك في الوجود وهذا جامع بين القاعدتين ومفادهما التعبد بالوجود سين. هذا كلام من محقق النائم فأورد شبهة بناء على مبنى النائم خدس سره وهو انه اذا ارجعنا قاعده الفراغ الى قاعده التجاوز وقلنا بان موضوعهما الشك في الوجود ومفادهما التعبد بالوجود فمقتضى ذلك ان من شك في الطهاره بعد فراغه من الصلاه فمقتضى قاعده الفراغ التعبد بوجود الطهارة ومقتضى التعبد بوجود الطهارة أنه يجوز له أن يصلي العصر بلا طهارة بلا تجديد طهارتين وهذا مما لم يقل به احدهم فلو كان مفاد قاعدة الفراغ التعبد بالوجود فإذا شك في صحة الصلاة للشك في وجود الطهارة فمختبى قاعد الفراغ التعبد بوجود الطهارة ومختبى التعبد بوجود الطهارة صحة اقتحام أي عمل مشروط بالطهارة كالتواف والصلاة الأخرى ونحو ذلك ولم يقل به أحد فأجاب عن هذه الشبهة المهم هو جوابه فأجاب عن هذه الشبهة بأن هناك فرقا بين الجزء والشرط فالجزء بنفسه متعلق للأمر الضمني حيث إن الأمر إذا تعلق بالمركب كالأمر بالصلاة حله لأوامر ضمنية عديدة بعدد الأجزاء فكل جزء جزء من الصلاة كالركوع والسجود والقراءة ونحو ذلك وجنو مأمور به بنفسه أما في الشرط فليس العمل الخارجي متعلقا للأمر مثلا يشترط في الصلاة الطهارة لكن ليس متعلق الأمر الضمني هو الوضوء ويشترط في الصلاة مثلا الاستقرار لكن ليس متعلق الأمر الضمني هو الاستقرار وإلا لم يبقى فرق بين الجزء والشرط، خصوصا أن بعض الشروط غير اختيارية مثل الوقت والقبلة فكيف يتعلق بها أمر ضمني فلا يعقل انحلال امر ضمني على ذات الشرط كالوقت والقبلة لانهما غير اختياريين فلا محاله متعلق الامر الضمني اقتران الصلاه بالطهارة واقتران الصلاه بالقبلة واقتران الصلاة بالوقت وليس متعلق الأمر الضمني نفس القبلة والوقت والطهور وأشباه ذلك والنتيجة أن ما هو الدخيل في صحة الصلاة لبان هو التقيد أي اقتران العمال بالشرط وليس متعلق العمر الضمني الشرعي هو ذات الشرط هذا شنوه ما أفاده فبذلك قد أجاب عن الشبهه ويكون بذلك قد أجاب عن الشبهه فإنه إذا شك المكلف قلوا بعد فراغه من الصلاة في أن الصلاة واجده للطهارة أم لا فليس مقتضى قاعدة الفراغ التعبد بوجود الطهارة بل مقتضى قاعدة الفراغ التعبد باقتران الصلاة السابقة بالطهارة وليس التعبد بنفس الطهارة وإن كان لازمه عقلان فإن لازم اقتران الصلاة بالطهارة وجود الطهارة إلا أن إثبات وجود الطهارة بقاعدة الفراغ التي تثبت اقتران الصلاة بالطهارة من قبيل لأصل المثبت فإذا لم يثبت بقاعدة الفراغ إلا الاقتران فلا يصحه أحسنت الشروع في الأعمال الآتية من دوني تحصيل للطهار اعتمادا على قاعدة الفراغ زين هذا الأمر الأول الذي أفعله نريد نستفيد من كلامه هنا نقض عليه في مورد آخر زين هذا الأمر الأول الأمر الثاني بناء على ما ذكره قدس سره يقال له ما هو المحل المتقدم حيث أفاد بأن في الشرط المتقدم على العمال تجري شنو تجري قاعدة التجاوز في الشرط إذا شرع في العمال كما إذا شرع في الصلاة فشك فالطهارة الطهارة أو شك في الإقامة أو غير ذلك من الشروط المتقدمة فيقال هل المحل المتقدم محل للقيد أم محل للتقييم فإن كان المحل المتقدم محلا للقيد فليس مجرى سنو؟ لقاعده التجاوز لان مجرى قاعده التجاوز احراز المامور به شرعا والمفروض ان المتقدم ليس مامورا به شرعا لان الامر الضمني التقييد. لم ينصب عليه وانما انصبه التقييد. على الاقتران والتقيد فنفس الطهور وتحصيل الوقت وتحصيل القبلة كل ذلك ليس, ليس مامورا به شرعا وإنما مامور به عقلا حيث إنه إذا وجبت تقييد شرعا وجبت مقدمته فالمحل المتقدم ليس محلا شرعيا لما هو الشرط لبان كي يكون مجرا لقاعدة التجاوز وإن ادعى أن المحل المتقدم محل للتقييد فهو, فهو مخالف لما هو المسلم عنده أن محل التقييد هو ممم ذات العمال فدائما يرجع الشرط إلى الشرط المقارن فلا يوجد متقدم ولا متأخر إذ ما دام متعلق الأمر الضمني هو نفس التقييد والتقييد مقارن للمقيد إذ لا يعقل تحقق المعنى الإضافي من دوني طرفي. طرفي. من دون طرفين أي لا يعقل تحقق التقيد من دون مقيد وقيد فلا محاله بما أن متعلق الأمر الضمني الشرعي هو التقيد والتقيد دائما مقارن إذن فليس هناك محل متقدم شرعا للشرط كي يتصور بلحاظه تجاوز المحل وجريان قاعدة التجاوز هذا الجواب الأول عن الإشكال الذي أجاب به سيدنا الخوئي قدساه سره وما يرد عليه الجواب الثاني ما ينتزع من كلامه في المصباح وإن ذكره بعض تلامذته على أنه منه إلا أن هذا موجود في مصباح الأصول ولكن بالانتزاع يعني فرد فذلك يريد له وهو ما ذكره صفحة ثلاثمائة وخمسة وثلاثين من مصباح الاصول يعني الجزء الثامن والأربعين ومحصله أمران الأمر الأول قال إن الشرط المقارن قسمان شرط للأجزاء وشرط للمجموع فهناك شرط دخيل في الأجزاء فقط من دون أن يكون دخيلا في الأكوان كما في شرطية الاستقرار وقصد القربة فإنه يعتبر الاستقرار وقصد القربة في نفس أجزاء الصلاه لا في الاكوان المتخلله ولذلك لو لم يكن مطمئنا ما بين الركوع والسجود او نوى الرياء ما بين الركوع والسجود فان صلاته صحيحه لان المدار في قصد القربه والاستقرار نفس اجزاء الصلاه لا أكوانها وتارة يكون الشرط دخيلا في الصلاة بأجزائها وأكوانها المتخللة. مو المتخلخلة المتخلخلة الانات. الآنات نظير شرطية الاستقبال وشرطية الطهارة فإن شرطية الاستقبال والطهارة والوقت معتبره في أكوان الصلاه فضلا عن اجزائها هذا الامر الاول الامر الثاني الان يفصل بينهما اذا شك المكلف في الشرط فتارتان يحرز الشرط فعلان ويشك في ما مضى كما اذا شك وهو في الركعه الثانيه انه في الركعه الاولى هل كان على استقرار ام لا هل كان على استقبال ام لا الا انه في الركعه الثانيه محرز للشرط من كونه مستقرين مستقبلين قاصدا للقربى الى غير ذلك وانما الشك في ما تقدم من الاجزاء وهو أنه وقع مع الشرط أم لا زين فقال هنا بجريان قاعدة الفراغ فيما مضى من الأجزاء سواء كان الشرط شرطا لخصوص الأجزاء أم للأكوان أيضا إذ لا فرق بينهما من حيث هذه الثمرة لأن موضوع صحة الصلاة منقح أما بالنسبة لما هو فيه فقد أحرز الشرط وجدانا وأما بالنسبة لما مضى فقد أحرز الشرط تعبدان بواسطه قاعدة الفراغ فبضم التعبد للوجدان يلتئم موضوع صحة الصلاة وهو أنه اتى بما هو المأمور به شرعا زين وأما إذا لم يحرز هذه هو المشكلة وأما إذا لم يحرز وجدانه للشرط فعلا كما إذا شك في الاستقبال أو الاستقرار أو وهو في الركعة الثانية بحيث يسر الشك للفعل الذي هو متلبس به فتارة يكون الشك وهو متلبس بجوز وتارة يكون الشك في الاكوان المتخلله بين الاجزاء فهنا صورته الصوره الاولى ان يحصل منه الشاك وهو متلبس بجزء من الاجزاء كما إذا تلبس بالقراءة في الركعة الثانية فشك شكا ساريا في أن تمام ما فعله وما هو بيده هل هو واجد لشرطية الوقت أم لا؟ هل هو واجد لشرطية الاستقبال أم لا؟ فهنا لا مجال لجريان لا قاعدة الفراغ ولا. قاعدة التجاوز إذ المفروض أنه شاك فيما بيده بالفعل أنه واجد للشرط أو غير واجد فكيف ينفعه إجراء قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز فيه ما مضى وجريانها فيما مضى لا يثبت صحة ما هو متلبس به بالفعل مع كونه شك كان فيه واما اذا الصوره الثانيه يعني الصوره الثانيه ان يحصل الشك وهو في الاكوان كما لو فرغ من السجدة الثانيه وقام للركعه التي بعدها وفي اثناء القيام حصل الشك فيما مضى فهنا تظهر الثمره بين شرط الاجزاء وشرط أكوان. فاذا شك اثناء قيامه هل ان الركعه الماضيه كانت واجده للشرط ام لا فان كان الشرط المشكوك من قبيل الشرط في الاجزاء فقط كشرطيه الاستقرار وقصد القرب اجرى قاعده الفراق لما؟ لأن الشرط معتبر في خصوص الأجزاء وليس معتبرا في الأكوان وهو الآن غير متلبس بجزء وإنما هو في الكون المتخلخل بينهما فلذلك يحرز ما مضى من صلاته بقاعدة الفراغ أو التجاوز ويحرز ما يأتي بنفسه بأن يستقبل أو يستقر أو يقصد القرب وما أشبه ذلك أما إذا كان الشرط المشكوك من قبيل شنو الشرط الدخيل حتى في الأكوان فلا يفيده إجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ فيما مضى كما لو فرضنا أنه يشك أنشرا أنه مستقبل للقبلة أم لا أو يشك أنه واجد للطهارة أم لا أو يشك أنه في وقت أم لا فإن هذه الشرائط ضخيلة حتى في الأكوان لذلك إجراء قاعدة الفراغ أو التجاوز فيما مضى لا يسمن ولا يغني من جوع لأن المفروض أن الكون الذي بيده مشكوك أيضاً وإجراؤها فيما مضى لا يحرز ثبوت الشرط في الكون الذي هو فيه فلا محاله لا تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز في المقام فبناء على كلامه هنا يعني شنو استفدنا من هالكلام كله شنو الفائدة فبناء على كلامه هنا يقال لا بد من التفصيل فيصح اجراء قاعده الفراغ والتجاوز في الاجزاء الماضيه اذا كان قد احرز الشرط في الجزء الذي بيده سواء كان الشرط شرطا للاجزاء او شرطا للاكوان أو تجري قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ فيما مضى إذا كان شكه في شرط ليس دخيلا في الأكوان وكان موقع الشكوى في الكون المتخلل بين الأجزاء وما عدا هاتين الصورتين ولا تجري فيه قاعدة الفراغ أو التجاوز هل هذا التفصيل صحيح مو صحيح تأملوا في كلامه في مصباح الأصول في أطرافه أوله آخره يأتي الكلام غدا نحن بأترنا ندرس عوضا عما تعطيل الذي عطلناه في أول الأسبوع ندرس إن شاء الله في المدرسه في مدرسه الحسن المجتبى في نفس الوقت InshaAllah ta'ala